اللهم اهدنا من هديت وعافنا من عافيت وتولنا من توليت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 ومتدعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعله الورث منا وجعل ثأرنا على من ظلمنا ونصرنا على من عادنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف كفنا اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما اللهم فرج هم المهمومين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 التي تدله على الخير وتعينه عليه هذا الجلال والإكرام اللهم من أرادنا وبلادنا والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميره يا قوي يا عزيز اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك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 والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وتتوب علينا اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيتنا ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك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 اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته أنا الليل واطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم إن نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكبر